se وقدر مقادير الخلائق وآجى لهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بنيته بعثه إلى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا نشهد الله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه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 وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام إن من أعظم الأدواء وأخطرها ذات الداء الذي يصيب السالكين إلى الله عز وجل إنه داء خطير يصيب أهل الإيمان المجدين المجتهدين في الطاعات والعبادات والدعوة إلى الله عز وجل إنه داء الفتور ذاك المرض الخطير وقلت ان هذا المرض من أعظم الأمراض واخطرها لانه يفد في عرض الأمة يفد في عرض رجالها المجتهدين في الطاعات والعبادات الحاملين لواء الدعوة إلى رب الأرض والسماوات فلذلك هو جاء خطير وغالباً يصاب العبد المجتهد بهذا الداء أقول المجتهد لأنه مرض يصيب أولئك المجتهدين وغالبا يصاب العبد المجتهد بهذا الداء بعد عبادة وعمل صالح ربما يبلغ بالعبد إلى درجات عالية سيصاب الكرام في اللغة هو السكوم والهدوء ومعناه في الشرع هو الكسل وضعف القوه والعزيمه في الطاعات والعبادات ان الله جل وعلا مدح المجتهدين في جوانب الطاعات والعبادات الله جل وعلا عليهم ثناء رفيعا قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحادك فقنا عذاب النار بين الله عز وجل اولئك الى جنات النعيم انهم من اهل الجنان فمدحهم بعلو همتهم ونشاطهم في الطاعه فلا يفترون عن ذكر الله جل وعلا في جميع احوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي وقت سكونهم يهملون عقولهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض فحالهم دائر بين أعمال اللسان والجنان وبين إعداد العقل والتفكر في رب الأرض والسماوات فلا تفطر الهمة أبداً عن الطاعة والعبادة لله عز وجل نعم إن الله جل وعلا عن اولئك المتخاذلين فقال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم الى إلى التعبير الرباني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الدنيا في الاخره الا قليل سبب المساطر انهم قد رضوا بالحياة الدنيا. قال الله جل وعلا. ان الذين لا القلب في محبة الدنيا لا يريد أن ينهض مع الناهض ولا أن يسلك طريق السالكين بل رضي بما هو فيه فظل ساكنا في غفلته حتى بغته الموت وجاءه الحق لقد كنت في غفلة عنها من هذا فكشفنا عنك غطاء. لقد كنت في غفلة الآن استفقت من غفلتك لكن متى؟ بعد فوات أوانه حينما لقيت الله جل وعلا استفقت من غفلتك في صحيح الامام مسلم من حديث حفظة رضي الله عنه أنه لقي أبا بكر السطين فقال له أبو بكر كيف أصبحت يا حنظلة قال أبو قال حنظلة نافق حنظلة قال وماذا ذاك ما الذي اصابك قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين فإذا خرجنا من عنده فعافسنا الزوجات والأبناء والضيعات نسينا كثيرا فقال له أبو بكر إن إني أجد ما تجد فهدفنا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حاله قال يا رسول الله لا فقحا ظلح قال وماذاك قال نكون عندك فتذكرنا بالجنه والنار كأن رقينا عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات والطيعات والذناء ونسينا كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو انكم تكونون على ما انتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه في الطرقات وعلى الفرش ولكن يا حنظله ساعه وساعه بعض الناس قد فاهم الحديث على غير وجهه ساعه لله وساعة شيخان. اهكذا يفهم الحديث كلا لكنه يفهم من السياق الذي ذكر احوال يصل فيها العبد من علو في الطاعه والعباده كانه يرى الجنه بين عينيه ويبصر النار امامه فيشعر بخوف عظيم فيفر من النار ويشعر بغطة شديدة ويقبال حينما يبصر الجنة فيقبل على الله عز وجل وهذه الحالة هي أعلى الأحوال وأعظم المقامات مقام عظيم أن يبصر العبد ما وراء هذه الدنيا فيبصر الجنة والنار وهذا أمر حقيقي وقد كان كثيرا في السنه بطه ربما كان ينام فيقوم من الليل مفزوعا يبكي فيذهب إلى وضوئه وصلاته وهو يقول النار النار النار هو ذهنه دائما في الدار الآخرة فأقصر الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس فدفعه هذا الى العبادة لمقام عال جدا وربما يصدر العبد شيئا ما فينزل عن هذا المقام الراقي الى مقام ادنى فيتمسك باصول العبادات والطاعات والسنن ثم تعلم تلك الهمه فيرتفع اكثر هذا معنى ساعة وساعة اي انك في ساعه تبلغ تفطر انشغال بامور الدنيا من ابناء وزوجه وضيعات يعني مال اموال تخالط تلك الامور فلا شك ان العبد يفطر عن حال التفرد للطاعه والعباده يعني اضرب لك مثالا في شهر رمضان تغلق ابواب النيران وتفتح ابواب الجنان وتتنزل ملائكه الرحمن ويعتق الله عز وجل عباده له من النيران فيرفع الله عز وجل العبد الى اعلى الدرجات ويضاعف له الحسنات ويقيل عنه العثرات فترى رقيا في قلبك في الطاعه والعباد وتشعر بلذه ربما لا تشعرها الا في هذا الشهر فاذا اعتكفت في العشر الاواخر من رمضان رقى قلبك اكثر الى الرحمن فاحسست بقرب من الله عز وجل واستشعرت لذة الانس بالله عز وجل حينما تخلو بنفسك عن العباد فتقرا كلام الله عز وجل وتذكر الله ذكرا كثيرا فتجمع بين انواع من العبادات بين الصلاة والذكر والصدقات والنفقات والصيام كل هذه الاعمال ترقى بقلبك الى الله عز وجل انت الان وصلت الى حاله ايمانيه عاليه جدا فاذا انقضى رمضان فخرجت من معتكفك من معتكفك فخالط الناس وسرت في الطرقات ووضع على هذه وعلى هذا حتى وان كانت نظره فجأة وسمعت غيبه ونميمه وان لم تتعمد سماعها فيتكبر القلب شيئا ما فتجلس مع اخلاقك وزوجتك وأهلك ثم تنشغل بالاعمال سينزل منسوب الايمان ويقل من قلبك شيئا فشيئا وإن احتسب العقل في تلك الأعمال التقرب إلى الله عز وجل فهو مأجور فجلوسك مع أهلك مع امراتك مع أبنائك أعمالك التي تقوم بها حتى تطعم الأهل والأبناء أنت مأجور عليها لكني أتكلم عن حال القلب حينئذ فينزل من سوبه شيئا ما في الساعه الثانيه هذا الذي حصل لحنظاله رضي الله عنه وارضاه اذكر ان ابا بكر ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان ايمان الامه لو وضع في كفه ووضع ايمان ابي بكر في كفه لرجحت كفه ايمان ابي بكر ومع هذا قال اجد ما تجد فقهنا الان مقصود الحديث ساعه يعلو منسوب الايمان في القلب وساعه يقل ممكن يقل بزياده ويقل اكثر وهو ده الفطور بقى يبدا ينزل, ينزل حتى يصل الى مرحله الكسل في فيقع العبد عياذا بالله في هذا الخطير وهو الفتور النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والحديث في الصحيحين فرى حبلًا بين ساريتين فقال ما هذا قالوا هذا حبل لفلانه في الوادي زينب بنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اذا فترت تعلقت به تصلي بالليل لما تتعب معندكش الا تعرف تمسك بالحبل في, في السارية لتقاوم شده التعب فقال صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي احدكم نشاطه فإذا فطر سيروق فإذا الله لا يمل حتى تمل وها هنا منطلق إلى أسباب الفطور أو الأسباب التي توقع العباد المجتهدين في الفطور طبعاً نتكلم عن المجتهدين أن الغافلين فليس هذا حديثهم بل هذا حديث المجتهدين. فما بانك بالغافلين فلننتفي جميعا لتلك الأسباب إذا كان عندنا مجتهد ثم فقط الغافل بقى لا شك أنه أولى بحديث من غيره نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الغفلة ومن الفتور أول سبب من تلك الأسباب الوهن الوهن هو إيه؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في سنن ابي داود هو حب الدنيا وكراهيه الموت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تداعى عليكم في الأمم كما تداعى الاكله على قصعتها الأمم انتبه تداعى عليكم في الأمم كل امم من الامم تكل منكم تهجم عليكم تتداعى تتنافس على اخذ ما في ايديكم حتى نصل الى حاله من التل والهوان انه لا قيمه لنا مع كثرة عددنا ومع كثرة الاموال في بلاد المسلمين يصلون الى حاله من الوهن يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعته قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله و الصحابه مش متخيلين ابدا ان الامم ستفعل بهم ما تفعله من الان مع الكثره لانهم كانوا رجالا كانوا رجالا تربوا على طاعه الله وعلى على سنه رسوله فكانوا كالوسوسه فما فمزقوش اذن لا يكسر مع كسره العدد قال بل انتم يومئذ كثير لكنكم غثاء غثاء كغثاء السيد ينزع الله المهابه من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهله ماذا؟ يجزع من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن تذكر مقالة الفاروق عمر نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزه في غيره ادلنا الله ومهما ابتغينا العزقة في غيره ادلنا الله فلما في وجه صاغون كما ترون الوهن قانون الوهن قال كراهيه الموت ومحبه الدنيا ان العبد يتعلق قلبه بالحياه الدنيا كما قال الله عز وجل في سوره يونس. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه بالحياة الدنيا بمعنى انه وجد المزيل فيها. عن التالي الاخرة. انا خلاص. ام الكويسة. احوال تمام. خلاص اولى عايزك لعيش كده. فيفكر في المزيد. وفي المزيد. ويخاف ان ينقص رزقه. ويصيبه الجنف. فلا يستطيع ان يقدم على شيء. فيخشى أن تذهب من يده كمن تعلق بمنصب مثل كبير فيعص الله جل وعلا ويقع في المعاصي ويذل لأجل أنه قد تعلق بهذه الوظيفة هذا المكان وغفل أن الأرض بيد الله وأن الله جل وعلا قد اختبرك بهذا بتلك الوظيفة او بهذا المنصب او بهذا المال الذي يوشك ان يزول يا اخي ان الامر بيد الله عز وجل هو مدبر الارزاق وهو ميسر الامور يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء والدائره تدور فربما كنت في حالة عظيمه سمه تذهب تلك الحاله وتذل وهكذا فليكن قلبك متعلقا بالملك جل في علانة بشيء آخر الوهن محبة الدنيا وكرهية الموت وفي تلازم طبعا في تلازم وهو لما رضي بالحياه الدنيا واطمأنا بها وصارت بديلا عن الدار الاخره فاصابته الغفله عن الدار الاخره فصار يعم دنياه ويخلق اخراه مش ممكن ابدا ده يحب ان يموت لانه يدخل تلك الملذات فاذا ذكر أمامه الموت خاف مش خوف الخوف الطبيعي الذي يصيب كل انسان كما ذكرت عائشه في الحديث الصحيحين كلنا يخاف من الموت من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء هو ده المقصود ان حاله هذا الانسان تدفعه الى كراهيه محبه لقاء الله هو خايف ليه لانه ما عملش في هذا اليوم فيتعلق بالدنيا ويقرا ايه الى آخر. فيصيبه الوهن طب الوهن بيعمل إيه في للعقل يجعله مستقيم دليل ليس عنده إقدام أبدا. أنا خايف عم كيف يحصل ما يضيع. أنا خائف عم كيف يحصل كذا. أنا خائف خائف فأنا مستقيم. أنا عايز أطلع زمن كذا. ما يجدعود ما يجدعود لا أحب الناس متصليا. لا في طاعة لا في عبادة لا في دعوة لا لا لا يعني مش عايز حد يعرف عن أي حال ليه حتى لا يذهب هذا المال. واحد واحد واحد هذا ما اصاب الامه وليس كذلك الجواب بلى هذا ما اصاب الامه بالفعل فصار حالنا كما ترون وهو من أعظم أسباب الفتور الغفله عن طاعه الله عز وجل لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون في غفله معرضون فالغفله تصيب قلب العبد بسبب امور منها ما ذكرنا محبه الدنيا التعلق بالشهوات استعظام الطاعات والعبادات انا عملت في الاول زي ما بيحصل بالضبط بعد رمضان، بعد رمضان يصاب كثير من الناس بالفطور لأ من الأسباب العظيمة المتعلقة بنا استعظام الطاعة ده كده كفاية علي أو استوى يحبش ويل كفاية لو كت صليت وصمت وقمت كنت بصلق يامي الليل وقته يحج واتصلق وأفعل وأفعل ما يكفي. أستريح. سيصاب العبد بالغفلة لأن كل ما تبعد كل ما تبعد كل ما القلب يستكين كل ما القلب يكسل عياذا لله فاستعظام العبادات والطاعات يأتي بثمرة مرة وهي الغفلة صح هو ما يحبس الكثير من الناس فيشكو حالة القلب من الفطور بعد مواسم العبادات والطاعات بسبب استعظامه لما كان يقوم به أما لو أنه تقبر جيدا هل تقبل الله عز وجل مني أم لا لو أني أعلم أن الله تقبل مني ركعه أو سجدة واحدة لهو خير لي من الدنيا وما فيها لأن الله قال كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. فهل تدري? تقبل الله منك يا بل جواب كلا لا ادري. بل ان الفطول عن الطاعة والبعد عنها بعد مواسم الطاعات يعطي اشارات سيئة. الله لا يعلم. بعد ذلك يتقبل منك، لكن العبد اذا اقبل على الله عز وجل بعد الاقبال. وان ضاعف شيئا ما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر هذا الحديث ورد عند الإباني أحمد وغير بإثنات صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شره ولكل شره فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد افلح أو فقد اهتدى ومن كانت فطرته الى غير ذلك فافضل اي المقصود بالحديث نبينه باذن الله عز وجل بعد جلسته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه نرجو اخواني ان تقدموا للامام تقدموا للامام وافسحوا لاخوانكم ليدخلوا الى المسجد تقدموا بارك الله فيك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين اصلا مهما جدا تدبرت كل انسان كما ذكرت انفا يكون عنده في بعض الاحوال علو همته ثم يصيبه فتور ما فيش انسان لا يفتر أما الذين يذكرون الله جل وعلا ولا يذكرون هي الملائكة فقط. أما العباد فإن الفطور يصيبهم لا محاله وهذا ما أشرنا إليه في حديث حمضالة رضي الله عنه ساعة ترتفع الهمل وساعة تتلو الهمم اذا اردنا ان نقسم الفتور يمكن ان نقسمه الى ثلاثه اقسام او له صور ثلاثه فتور ملازم يعم جميع احوال العبد واوقاته عام وملازم هذا الفتور هو ما تتحلى او يتحلى به اهل النفاق فهو من خصالهم قال الله عز وجل عنهم اذا قاموا الى الصلاه قال قوم كساله ده في الصلاه اذا قام الى الصلاه وهي اعظم مقصود بعد الشهادتين واعظم الاركان بعدهما الذي ينبغي على العبد ان تقوى همته وان تثور الى فعل هذه العباده قوم كساله هم الباقي العبادات يعمل في فيها ايه يراؤنا الناس كالوآب فإذا قاموا قاموا مرأيه ولا يذكرون الله إلا قليلا عزه لأن ذكر الله عز وجل يربط القلب بالله ويذهب فطور القلب ويعني من الهمة فهما في ذكر أصلا وإذا ذكروا ذكروا الله قليلا مع أصحاب المرآة حتى يراه نصف فقط فده حال اهل النفاق عياذا بالله فطور عام مصاحب لهم في جميع الاحوال القسم الثاني ان يصاب العبد بفطور جزئي في بعض العبادات والطاعات يصاب بالفطور وفي بعضها يشتهي السورة الاولانية هي حال المنافقين فطوراً على العبادة مع كراهية العبادة. هو كاره ليها. السورة التانية فطور جزئي في بعض العباده كم يجتهد في الصيام؟ معاش في الصور. كم يجتهد في الصدف؟ معاش فيتصدق. لكن يصلي يقوم بعض الاعمال الاخرى. فطور جزئي مع محال حب العبادة لكنه لا يقوم بها. هو بيحب الصيام، بس مش قادر يصوت. يحب القيامة لكن مش قادر يقوم الليل. يحب الصلاة وهكذا. يبقى فضل عن العبادة مع محبتها لكن مش قادر يبتون من طفعش إلى قيام ذيكه. العبادات، وقد يصاب العبد بفتور وذلك هي الصورة الثالثة، لا بسبب مرض قلبي كما في الحالتين الاوليين لكنه بسبب مرض بدني. يصاب أي مرض بدني في أعضائه، سيحول بينه وبين القيام للعبادة، واحدة في واحدة يصعده هذا الكسل حتى بارية من مرض محب للطاع ويريد أن يقوم بها لكن سم حائل يحول بينه وبين القيام بها فإذا استمر على تلك الحال فترة طويلة ربما يعتريه الفطور الذي هو القسم الثاني فطور الجزء تمام؟ فهذه ثلاث صور للفطور وكثير منا يصاب بالفطور الذي هو القسم الثاني كثير من العبادات تتركها او الاعمال ويتمسك ببعضه هو نفسه يقوم بالعباده لكن مش هاذي يقول نفسه لكن مفيش عنده من الهمه ما ترفع للقيام بتلك العبادات يبقى من اسباب هذه الوهم محبه الدنيا كراهيه الموت الغفله عن طاعه الله عز وجل وعن العبادات والغفله درجات إن شكت فقل دركات درك تحت دركة لغير ما يطبق على قلب العبد تماما وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من خطورة الغفلة هو أن العبد يقتعد شيئا فشيئا عن الله عز وجل حتى لا يبصر الحق حقا ولا يبصر الباطل الى القلب ها والمنافذ كثيره يستدعي الى شرك الى كفر الى كلام القلال الذين يضللون العباد كله بيدخل الشبهات هتك ومع وما عاد شيطان يقصر الامور لكن لا شك ان العبد في حال ليقاض يقصر الامور على حقيقتها لان عنده من قوه ومن التمسك بالله جل وعلا والعلم به ما يحول بينه وبين تلك الشبهات فربنا جعل منه من شبهته حاجز لعلمه بالله عز وجل والعبادات التي يقوم بها فالغزو شكلها عظيم جدا تحول بين العبد وبين طاعه الله عز وجل التشدد وقتا ما والغلو في العبادة. من اسمام الفتور ايضا. الغلو ايضا. يختلط الامر عند الناس بين التمسك بالسنة وبين الغلو. الغلو يا اخواني تجاوز للحد. فانت تجاوز حد السنة. مش تتمسك بالسنه ولا في إسلام الظاهر مسك الستوات في إيده ولا مس الطبيس مش عارف عم يجيء وطالع أحياته وهكذا إيده هو لسه في حد بيعمل كلام ده ما زلنا نعيش في تخلف ومجاد التخلف البعد عن العلم الا بسبب البعد عن السنة وانظر وراجع حال القوة الإسلامية حال تمسكها بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف قلنا? وكيف استفاد الشرق والغرب من علماء الاسلام في جميع المجالات في الطب في الهندسه حتى في المنسبة. اللي هي يعني انتصر الى للطولات. انظر استفاد الناس منا شرقا وغربا انت حينما كانت الامه في اعلى غضب احوالها فلما زادت الامه صارت غثاء لا هي متقدمه علميا ولا هي متقدمه من حيث القوه ولا لها اي قوه خاص بسبب ماذا بسبب ترك هذا الهدف التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله التمسك بكتاب الله ولا ينفكان أبدا كتاب وسنه فهذا ما اصابنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم التنطع لا يقصد ما يقول في اذهان العلمان الدين. ما كانش يقصد لهم الشبهات التي يثيرونها، الهدي الظاهر الاسلام او التمسك بالسنه لا لا. اياك ان الخالح. او ان تستمع لهؤلاء. كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان حالك افضل. وكلما تقدمت في جميع الامور والمجالات. انما التنطع هو تجاوز الحد في السنة. في الصحيح. ان اربعة نفر او ثلاثة نفر. ذهبوا الى بيات النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن عبادتك. فكانهم فكان تقالوها. عبادة النبي قالوا لا تأليه لك. اين نحن من من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر? النبي ما يكتهيش لو في العنادة? ده ما كن يعني. مش المنطوق. ما يكتهيش في العنادة لانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اما نحن اهل القصور والفقصير. يبقى هنا نتهى اكثر من النبي. صلفاه عليه وسلم. فقال احدهما. وقال الاخر رسول النهارة او رسول الدهر ولا افطر وقال الثالث لا اكل له وقال الرابع لا تزوج النساء وقال الخامس كما في بعض الروايات لا اطلق في راشد لو لم نمع على الارض فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم من قلتم كذا وكذا قالوا اجل يا رسول الله قال انا اني اتقاكم اخشاكم لله واتقاكم لله ولا له خشيه خلاص خد الاساس ده ان مفيش حد منكم يستطيع ان يصل الى ما اصل اليه ابدا فذا اصل مهم اتقاكم ولا له خشيه لكنني اصوم وافطر. وأقوم وأرقط واتزوج النساء وآكل وحد فكنت سنتي لهذه ثم اضب بما عن سنتي فليس مني فمن تجاوز هذا الحد فهو من انحلال المتشددين المتطرفين لان التطرف في احوال شمل ويمين من التمسك باصل السنه ونر كيف هذا علاه بالله لكنهم المضللين الذين يضللون الناس ويخوفونهم من التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتباع سنته فلا تستمع اولئك المضللين ابدا تلك سنتي فمن غضب عن سنتي فليس مني لكن عبد الله بن عمر لما انك انكحوا ابوهم راه فقوم لكله والنهار صايم ولم اقربوا مراده هل هذا هدف رسول الله لا دا يؤدي إلى ماذا يؤدي الى الفطور شفنا هذه الامثله كثير يغالي سيهلك هذا كالمتنطعون هم اللي بيصيبهم بالفطور بل يصيبون الانتكاس ينعكس فيرتد عن الطاعه او يرتد عن الله عز وجل فهذا ايضا من اسباب الفتور وكل سبب من تلك الاسباب التي ذكرتها علاجه بنقيضها الغفله اكثر من ذكر الله عز وجل الوهن ومحبه الدنيا لا تتعلق بالدنيا واعلم ان الامر بيد الله عز وجل التنضع والتشدد عليك ان تتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك ان تصاحب الصالحين المجتهدين. وان تجتنب اهل الفطور المخدلين. في الناس يلا ومشت معاهم. هتنام. هتقع. ليه? هو ما يخش من النابل اي اي عبادة ولا طاع. يخدلك تجنب اولئك وانضم الى فريق المجتهدين. ياخذ بيتك الى طاعه الله عز وجل ثم اسباب كثيره اخوتي الكرام للفتور لكن هذه اعظم واستد الفتور فعلينا ان نتجنبها وان نجتهد في طاعه الله وانص نفسي واخواني بكثره الاستغفار والذكر الاستغفار والذكر والله حياه للقلب جلاء للقلب من الذنوب والمعاصي والذكر صلة بالله عز وجل فإذا اكثرت منهم استعدت فطاعة والعبادة واجتهد فإذا فطرت يا أخي فتمسك في العبادات والسلم كنت بتقوم 12-12 ركعة أو 21 ركعة أو أكثر قيامه تمسك بـ 11 بـ 5 بـ 3 المهم تمسك بالأصل وان قللت في المقدار لكن ما تخش خطوه وترجع كنت تتصدق كل يوم تصدق برفق الشر او تتصدق بمقدار كبير كل يوم تصدق بجنيه واحد فتمسك في العبادات وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فطرته اليه سنه فقد اهتدى من افحاله الفتور تمسك في العبادات ولا تتركها تقلل من قدرها صلت لاثيهات الشهر بس تستطيع وبهذا تنجو باذن الله اللهم اننا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدلا عن البلاء صابره اللهم صل على نبينا وآله اللهم احفظنا من بيننا خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فقنا ونعوذ بعظمتك أن نرتاب من تحتنا اللهم نصر الاسلام وعز المسلمين اللهم نصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب لا تجعل الكافرين على المجاهدين سبيلا وجعل المجاهدين على الكافرين سلطان مبينا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم عنا الغلاء والوباء والمحن والفتاة ما, ما ظهر منها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين أقول الله هذا وأستغفر الله بي ولكن